A an la ilaha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 الله أكبر, الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى استوى أقيم صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم النار سوف نصلهم النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليدوق العذاب إن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 أزواجه مطهرة وندخلهم ظلا ضئيلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى